فَكَيفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِنَحْنُ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا توفي قا اولائك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعدض عنهم وعضهم وعضهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا ومن ورسلنا من إِلَّا إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا فَلَا وَرَبِّكَ ل يُؤمنِنُ نَفََّ يُحَِّمُكَ فيِي مَا شَجرَدَيينَهُم ثُم مَ لَا يَجد فِي أَفُسِهِم حَرجاءثُمََّ لَا يَجدوا فِي أَفُسِهِم حَرَجَم مَِّا قَضَيتَ وَيُسَلِّم تَسلْلمَ